بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وَلآخرَِةُ ولا خَرك من الأولى وَلآخرِة ولا خَر لك من الأولول وَلا سووقَ يعطيك ربّكَ فتض وَلا سووق يعطيكَ ربّك فترب ألم يجد كتيما خَآوى ألم يجد ووجدك ضاللا فهدى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فامم اليتيم فلا تقهر فأم اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر وام السائل فلا تنهض وام بنعمه ربك فحد